بَكَعْلِيمٌ حَكِيمٌ، لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ السَّاعِيلَنِ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَعْبُوْ إلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ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 منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتطقه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أرسمه معنا ودي يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه راعون قالوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ